بسم الله الرحمن الرحيم والفدر وليالي العشر والشفع والودر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حدر ألم تر كيف فعل ربك بعاد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 الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوق عذاب إن ربك لدي المرصاد <سؤال> مَلَأَ يَا سَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا تَمَ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ أَيُّامَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ زان وان ما له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوما اذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها ن سل مطب انه ارجعني الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي الجنه